والصلاة والسلام على أشرة المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الاخوه المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته تحيه من عند الله مباركة طيبة من هذا المكان المبارك احييكم إصلاة الإيمان من هذه الساحة الطاهرة من مسجد المحطة بأجبة المرتي مركز كبر شكر محاطاة الخليوبية حيث نلتقي وإياكم في هذه اللحظات المباركة لننقل لحضراتكم هذه الامسئة الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم ويسادنا أن يكون معنا من قراء إذاعة القارئ الشيخ محمد الليسي ومن مبتاليها المفتهل الشيخ عبد الرازق إبراهيم الجندالي ومتحدثا الأستاذ الدكتور محمد محمد حجازي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف أيها الإخوة المؤمنون لقد أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وقلة من العلم وجهالة من الناس وأنزل عليه القرآن الكريم فيه شفاء لما في الصدور وجلاء لما في النفوس ايها الاخوه المؤمنون وخير بداية لفقرات هذه الامسات الدينية القرآن الكريم آيات بينات يتلوها علينا علفار الشيخ محمد اللي فيه <تصفيق> Gracias, يا من الله I need Thank um, okay. Thank عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من الدكتور sabe el امام الهدى وقام العدى ودافع الردى وعلى اله وصحبه اجمعين هكذا اخوة الامان استمعنا معا الى هذه التلاوه القرآنية المباركة بلاها علينا الخار الشيخ محمد الليسي وكانت بداية لمخرات هذه الانسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة من مسجد المحطة بأثبة المبطيه مركز كفر شكر محافظة القليوبية أيها الإخوة الممنون ويحضر معنا هذا اللقاء الأستاذ كامل زايد عضو مجلس الشعب والأستاذ محمد أبو السعود رئيس الوحدة المحلية والشيخ عبد المؤمن عزب إبراهيم مبتك أول المساجد بأوقاف القليوبية